مسامع الخير ل ل إ ن ش ا د تقدم من أ س و د د و ل ة ا ل إ س ل ا م عندما تكون جاهزا ارغفه <تصفيق> <عطباً. صلح> <تصفيق> يا ن ع م ة المولى ودولتنا م ص و ر ه <تصفيق> سلامي على الدوله و ك س ف مسلوله يا ن ع م ة المولى دولتنا منصوره يا ن ع م ة المولى د و ل ت ن ا منصوره سلمي على بغداد وابطلها ا ل أ س د فرسان الاستشهاد ودولتنا منصوره وفي اليوسف ي الروح دم العلج مسفوح وكم رافضي مذبوح ودولتنا منصوره 「今夜はあなたのために」「今夜はあなたのために」「今夜はあなたのために」「今夜はあなたのために」 や نعمتها المولى دولتنا منصوره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 ダウ نتنا م ن ص و ر وان قلت لي ع ا ن ا منها ل ص ل ي ب ع ا ن ا وجنده و أ ع و ا ن ا د و ل ت ن ا منصوره و أ م ا حديثه صال فيها أ س ا د او جال ب ك ص ح و ة ا ل أ ن د ا ل د و ل ت ن ا منصوره وسط الضلوعيه ضربه نوعيه ب ا ي د ا ل ف د ا و ي 「ありがとうございました」 و إ ن قلت لي راواه الابراج تتهاوى وكم حضنها اوى ودولتنا منصوره ة ي سلام جاسف مسلولة يا نعمتها المولى دولتنا م ن ص و ر ة ل ل إ خ و ة في دياله ا ل أ ر و ا ح مياله والنصر يتلالا ودولتنا م ن ص و ر ة أمريكا و إ ن قلت ب ا ع ج و ب ا أ م ر ي ك ا م ن ك و ب ا والصحوه مغلوبه ودولتنا منصوره فيها صلاح الدين كمدسنا مرتدين و والله لنا التمكين ودولتنا منصوره ونغمتها بيجي هاون واربيجي تسلم لنا بيجي ودولتنا منصوره وابطال سامره ي أ ت و ن بالبشرى صاغوا لنا النصره ودولتنا منصوره 「しゅう ا ぎはなれずに」「しゅうなぎは دولتنا م ن ص و ر ا يا ن ع م ة المولى زولي ع م ن ص و ر ا وابطال كردستان من أ ش ج ع الفرسان أ س ا د في الميدان ودولتنا م ن ص و ر ا وكركو كتاد الراس فيها شداد الباس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 ودولتنا م ن ص و ر ة و ان قلت تال اعفار عبوات تتفجر عالجيش والعسكار ر و و د ل ن م ن ص و ة عالجيش ودولتنا ا ل ع س ك ر م ن ص و ر ة في الختم يا المعدود ل ا ت ن ذ المجهود اجعلها يا ذا الجود دولتنا منصوره في مسامع الخير ل ل إ ن ش ا د